عايز يا رب ارجع اليك انا بعيد عنك لكن بحبك عايزك تتاكد من الحقيقة دي تمام انا بعيد عنك لكن بحبك اوعى تفتكر اكمن بعيد ان انا تركت محبتي ابدا جايز أنا تركت نشاطي تركت ممارساتي تركت عجبتي لكن لم اترك محبتك ابدا انت تعلم اني احبك انا يا رب عايز ارجع اليك اين ترعى اين تربط عند الظهيره ازاي اوصلك ازاي ارجع الى حاله الاولى ازاي اتوب ازاي أوصلك؟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 اكشف عن عيني فارى عجائب من ناموسك عرفني يا رب طرقك وفهمني سبلك انا عايز اشوفك عايز اتمتع بيه عايز اعيش معاه اخبرني يا من تحبه نفسي اين ترعى اين تردد؟ عند الظهيرة الاقيك فين انا الاقيك فين يا رب الاقيك في الصوم الاقيك في الصلاه الاقيك في التدريب؟ الاقيك في القداس الاقيك في التناول عايز اشوفك عايز اقعد معاك عايز اتمتع بيك اريد ان اعرف اين ترعى عشان انضم الى, إلى غنيماتك الغنيماتك القليلات في البريه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 وأريد أن أرضيك وربما لا أعرف أريد أن احيا معك وأثمت عبيك ولكن لا أعرف طرق كثيرة موجودة أمامي وأي الطرق اختار أريد أن أعرف مشيئتك الصالحة الطوبوية أين هي اخبرني عن مشيئتك هذه أين ترعى وأين تربب عند الظهيرة وريني السكة ونمعاك كل ما أريد أن أطمئن ان هذا المكان أنت توجد فيه وأنت ترعاني فيه أطمئن على هذا وأذهب معك ولو إلى اقاصي الأرض قدتني في طريق الموت انصرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت بعيد ما دمها ترعاني في وادي ظلال الموت مستعد ايتها النفس الجميلة التي تطلبين الله هو ظل الله يشرح الطريق أمامك إن لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم ورعي غذائك عند مساكن الرعاه اخرجي على آثار الغنم غنمات كثيرات سرنا في هذا الطريق من قبل اثرهم موجود على الطريق فتبعي الاثار توصلك ادي الكلام ايه اثار الغنم ديه؟ هي سير القديسين الغنم اللي مشيت في طريقه ربنا ووصلت امشي على نفس السكه توصل